وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم أحمد بن حنبل صاحب المسند والمتوفى واحد 241 هجرية أبو داود سليمان السجستاني المتوفى 275 هجرية محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 279 هجرية محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه المتوفى سنة 273 هجرية أحمد ابن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هجرية الدارقطني المتوفى سنة 285 هجرية الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية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 والله أعلم